فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّ انه بامرهم هذا وهم لا يشعرون واوحينا الالهه لنبئ انه بامرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا اذاهم وجاءوا أباهم من شاء يبقون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب بِقُوَّةٍ لَا يُوصَفُ إِذْ انْتَمَتَ عِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ إِلَّا لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ إِلَّا وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ قَالَ بل سولت لكم والله المستعان على ما تصفون والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فادلدا وهو قال يا بشر هذا غلام وَأَسْرَوْهُ بِضَاعَةٍ وَأَسْرَوْهُ بِضَاعَةٍ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ وَشَر بثمَن بَخس دَاهِمَ مَضودَةِ وَكَوا فيه مِ الزاهدين فيه من الزاهدين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 وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَاديثِ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّ ذَهُ اتيناه حكما وعلما وندنا بلغ اسده اتيناه حكما